أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذلف في كن من المتقين وغير رعي mm -hmm. وَأَذَهَبَ ٱلْقَٰفِ ٱلْقَٰفُونَ سَمَٰوٰتٍ وَأَرْضًا وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة وَمِنَ الليل na naili sansa na be o تذكر في موسوعه الرحيم للعلوم a free 6我 ai وفي أمورهم حق كل السائد والمعروف، وفي درب. bye uh -oh. وقوم <تصفيق> روح ومن كل شيء الخلاق